119. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 110. ومأواهم النار وبئس ولقد صدقكم الله وعده إذا خسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أوقظتم.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 والله ذو فضل على المؤمنين 125. إذ تصعدون ولا تنوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غما فَأَسَابَكُم غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ غَنِيٌّ بِمَا تَعْمَلُونَ